Bismillah al-Rahman al-Rahim. Wissel Allah ala Muhammad wa alih al-Tayyibin al-Taahirin. Wij lopen. أنه أفاد قدس سره أن شمول دليل التيمم لمحل الكلام وهو من لم يدرك ركعة بوضوء مبني على شمول دليل من أدرك لهذه الركعة بلحاض أن دليل مشروعية التيمم أخذ في موضوعه أن تكون الصلاة التي يتيمم لها جامعة للشرائط الأخرى ما سوى الطهارة ومن الشرائط الأخرى الوقت فلابد أن نحرز في رتبة سابقة أن هذه الركعة التي يراد التيمم لها واجده للوقت ولا يمكن احراز ذلك الا بدليل من ادراك والا لولا دليل من ادراك لكانت هذه الركعه خارج الوقت إذن احتاج دليل مشروعيه التيمم لكي يشمل الركعه الباقيه الى دليل من ادراك وعندما ناتي لدليل من ادراك فنفس الإشكال ياتي بان دليل من أدرك إنما يشمل الركعة الباقية إذا كانت جامعة للشرائط الأخرى ما سوى الوقت فيقول دليل من أدرك إنها أدركت الوقت ومن الشرائط الأخرى كونها واجدة للطهاره فلا بد من اثبات واجدية الركعه للطهارة في رتبه سابقه على دليلي شنو من أدرك فعاد محذور الدور ان دليل مشروعيه التيمم لا يشمل الركعة الباقيه إلا إذا كانت جامعة للشرائط ومنها الوقت ولا تكون جامعة للشرائط ومنها الوقت إلا بدليل من أدرك لكن دليل من أدرك لا يشملها إلا إذا كانت جامعة للشرائط الأخرى ومنها طهارة فتوقف دليل مشروعية التيمم على نفسه فقال سيدنا قدس سر إن هذا المحذور وهو محذور الدور إنما يأتي لو لم نقل بأن مفاد دليل من أدراك التنزيل من حيث الوقت فإننا إن استظهرنا منه أي من دليل من أدراك التنزيل من حيث الصلاه فقط يصح اشكال الدور مثلا بان يقال دليل من ادرك ركعه فقد ادرك الصلاه اذا كانت الركعه جامعه للشرائط اما اذا استظهرنا من دليل من أدراك التنزيل من حيث الوقت لا من حيث الصلاة فهو لا نظر له للصلاة كي يقال جامعة للشرائط أو غير جامع للشرائط وإنما نظره منصبون على ان مقدار ركعه وقت تام من ادرك مقدار ركعه فالوقت بالنسبه اليه تام وهذا المفاد مطلق سواء كانت الركعه جامعه للشرائط أم لم تكون فدليل مشروعيه التيمم يشمل هذه الركعة إذا شملها دليل من أدرك وشمول دليل من أدرك لها لا يتوقف على شيء لماذا لان مفاده التنزيل من حيث الوقت ولا نظر له الى كون الصلاه جامعه للشرائط ام ليست جامعه ولكن يلاحظ على ذلك انه لو كان التنزيل في حديث من ادرك تنزيلا للوقت نفسه مع غمض النظر عن الركعه فربما يقال كلامه تام ويترتب على هذا التنزيل انه لو ادرك مقدار ركعه من غسل الجمعه فقد ادرك يوم الجمعه ولو ادرك مقدار ركعه من رمي الجمار فقد ادرك نهار اليوم العاشر وما اشبه ذلك فلو كان مفاد دليل من ادراك تنزيل مقدار ركعه منزله الوقت التام من حيث آثار الوقت لا من حيث الصلاة فهنا يصح أن يقال لا دور في المقام ولكن ظاهر أحاديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة أو موثقة عمار التي هي العمدة في المطلاب فإن صلى ركعة نص ما فيها كلمة من أدرك فإن صلى ركعة من الغداء ثم طلعت الشمس فقد فليتم صلاته وقد فليتم وقد جازت صلاته فإن من الواضح من هذه الألسنة أن منظور التنزيل في من أدرك التنزيل في الوقت من حيث أثر الصلاة ولأجل ذلك يعود محظور الدور بان يقال دليل مشروعيه التيمم يتوقف على شمول دليل من ادراك وشمول دليل من ادراك يتوقف على ان تكون هذه الصلاه المنظوره جامعه للشرائط ومنها الطهاره فيعود المحذور وثالثا ذكر قدس سره الشريف وإحنا كلنا نعيش في جنو في بركات علمه بركات علم ذكر قدس سره الشريف ان دليل التيمم لا اشكال انه يشمل من لم يدرك اربع بوضوء وانما ادرك اربع بتيمم فمن لم يدرك اربع بوضوء يشمله صحيحه زراره مثلا فان خاف ان يفوته الوقت فليتيمم وليصلي فاذا شملته ادله التيمم لكنه لم يبادر الى الصلاه وانتظر الى ان بقي مقدار ركعه أي انتظر إلى حد لم يدرك ركعة بوضوء وإنما أدرك ركعة بتيمم فإذا شمله الدليل أي دليل التيمم قبل ثلاث دقائق فمقتضى إطلاق الدليل أن يبقى شاملا له حتى شنو بعد تاخره الى أن لم يبق الا مقدار ركعه بتيمم فيثبت مشروعيه التيمم في محل كلامنا وهو من لم يدرك ركعه بوضوء من خلال شمول هذا الدليل لمن لم يدرك اربعا بوضوء صار معلوم ولكن يلاحظ عليه كما افاد الاخوه الاعزاء في ذلك اليوم ان هناك موضوعين بينهما عموم من واجب من لم يدرك أربعا بوضوء هذا موضوع ومن لم يدرك ركعة بوضوء هذا موضوع ثاني فالمكلف قد لا يدرك أربعا بوضوء لكن يدرك ركعة بوضوء وقد يدرك ركع وقد لا يدرك ركعه بوضوء ولكن يدرك شنو بوضوء فلا لازمه بين الموضوعين فلاجل ذلك نقول شمول دليل مشروعيه التيمم لمن لم يدرك أربعا بوضوء لا يستلزم شموله لمن قلوا لم يدرك ركعة بوضوء فلعله في مثل هذا الفرض يقول الشارع وظيفتك شنو الصلاة القضائية بأن تتوضا وتصلي ولو وقعت هذه الصلاة خارج الواق فمجرد شمول دليل التيمم يقولوا التيمم لو التيمم يقولوا التيمم لو التيمم تيمم فلو شمل فلو شمل دليل مشروعية التيمم من لم يدرك أربعا بوضوء فهذا لا يستلزم شموله لمن لم يدرك ركعة شنو؟ بغضو ما هو وجه الملازمة ودعوى الاطلاق مع اختلاف الموضوع غير صناعيتين ولأجل ذلك قد يكون المكلف ابتداء أصلا لم يدرك الا ركعه بتيمم <تصفيق> لانه قبل دقائق لم يدرك اربعا بوضوء والان بقي على حاله لا بل قد يكون ابتداءا شنو <تصفيق> لم يدرك ركعه بوضوء وما سبق كان ادراكا لاربع بوضوء وليس ادراكا لاربع بتيممين هذا تمام الكلام في الوجه الأول من وجوه دفع الدور الذي أفاده سيدنا قدس سره الوجه الثاني ما أفيد في جملة من الكلمات من أن مقتضى إطلاق دليل تنزيل اي تنزيل التراب منزله الماء هو ذلك وبيانه ان المستفاد من قوله عليه السلام ان رب الماء ورب الصعيد واحد وأن التراب أحد الطهورين ويكفيك من التراب عشر سنين المستفاد من هذه الأدلة أن كل اثر يترك على الطهاره المائيه يترتب على الطهاره الترابيه ومن اثار الطهاره المائيه انه لو بقي للمكلف مقدار ركعه بوضوء بان لم يدرك من الصلاه الا ركعة بوضوء فإنه من الواضح أنه جنو يجب عليه المبادرة للصلاة وتعد الصلاة اداء فهذا من آثار الطهارة المائية فإذا ثبت هذا الآثار للطهارة المائية ثبت للطهارة الترابية بمقتضى إطلاق إن التراب أحد الطهورين ثمان أدرك ركعة من الوقت بتيمم فيجب عليه المبادرة وتعد صلاته سيدنا أداء بارك الله فيك شو تقول يا شيخ علي في هالكلام ذكرنا ما سمعنا من سماعتكم ذلك سابقا مع زيارة يعني ميخاهم أقل بلي فضلوا بينه <تكلم> يعني قصدكم الاستدلال تام آه ما شو تقول ليش والوجه في ذلك نعم <تكلم> <تكلم> حتى قولوا يكفيك ابن التراب عشر سنين عشر سنين يكفيك من تراب عشر سنين واحد من الخطباء يقول هذه الرواية يكفيك من التراب عشر سنين يقصد تربة الحسين عليه السلام ما يقصد التيمم صحيح؟ <تصفيق> هذا قاعد يقول يكفيك من التراب عشان التربة الحسين تكفيك عشر سنين هذا مقصودة. أي ما مقصوده أن التراب يقوم مقام الوضوء. سنين ما أدري. بس التراب نعم. إذا تمت الشروط مع نفس مع يعني إذا تمت الشروط قصدك؟ لا أن هذا يثبت الشروط. يثبت أحسن. وقد يلاحظ على ذلك أن دليل التنزيل إنما هو في مقام بيان أصل سعه الطهور لما يشمل. طهارة الترابية لا أنه في مقام بيان أن جميع ما يترتب على الطهارة المائية من اثرين يترتب بل على الطهارة الترابية فإنه لو توضأ مثلا من أجل تحصيل الثواب فإن التيمم لا يقوم مقامه في هذه الجهه حيث ذهب جمع من الأعلام إلى أن الطهارة المائية محبوبة في نفسها وهذه المحبوبيه لا تشمل مليء الطهارة الترابية الوجه الثالث من وجوه دفع محذور الدور ما ذكره السيد الإمام قدسي سره في كتاب الخلال صفحة 184 وهو مؤلف من أمور الأمر الأول قال ان المستفاد من الادله المتفرقه ان الوقت اهم من سائر الشرائط ولذلك ورد ان الصلاه شنو لا تسقط بحالين أي اي يجب على المكلف أن يأتي بالصلاة في الوقت وإن فقده الشرائط الأخرى ولذلك تجب الصلاة حتى على الغريق والحريق لإدراك الوقت وإن فقده الشرائط الأخرى مع كلام في فاقد الطهورين هذا ما بحث آخر ما نريد ندخل فيه فلا يقالوا شوف عبارته فلا يقالوا لمن أدرك الوقت وفاتت منه بعض الشرائط أنه فاتت صلاته بل صلاته ما فاتت بينما يقالوا لمن تحفظ على الشرائط وما صلى إلى أن مضى الوقت أنه فاتت عليه الصلاة فيجب عليه القضاء فإذا الوقت هو الأهم بالنسبة لسائر الشرائط هذا الأمر الأول الأمر الثاني هل أن هذا الشرط الأهم وهو الوقت يشمل محل كلامنا وهو من لم يدرك ركعة بوضوء وإنما أدرك ركعة بتيمم هل أن شرط الوقت فعلي فيجب التحفظ عليه أم لا؟ فيقول مقتضى حديث من ادرك ان الوقت فعلي وبما انه فعلي فيجب جنوه فيجب التحفظ عليه زين الامر الثالث بما ان الوقت اهام وهو قد اصبح فعليان بحديث جنوه من ادراك فمقتضى هذين أنه يجب عليه المبادرة إلى إتيان الصلاة ولو فقد شرط الطهارة المائية فكأنه قال إذا أدركت الوقت فصلي فان كنت قادرا على الطهاره المائيه بها ونعمة والا فلي فالطهاره الترابيه وهذا هو المستفاد من الايه اذا قمتم الى الصلاه الى اخرها زين هذا هو شنو سيدنا الاستدلال وين النقاش وين وياه سيدنا إذا أنت بتصير صناعي وين تضربه تضربه في الأمر الأول تضربه في الأمر الثاني وين, من... وين تدخل إليه <تضرب الإمام> ها <آه>، مو الايمان <تصفيق> الاس... الاستدلال <تصفيق> ها <آه. تصفيق> الفقيه إذا جاء إلى استدلال فكر وين المقدمة إذا ضربها طاح البيت كله ها وين يضرب المقدمة الأولى المقدمة الثانية وين يروح؟ ها <تصفيق> <مطمئن كأسي تصفيق> نعم اي هو الموتى اولاد ثاني بما الثاني وهو هل هو فعلي عند حديث من ادرك نعم الاول كلام يعني اها اشكال احسنت يا شيخ علي ويلاحظ على ذلك منع الامر الثاني بالحاض ما ذكرناه سابقا ان شمول دليل من ادرك لمن لمن لم يدرك ركعه بوضوء فرع كون هذه الركعه جامعه للشرائط الاخرى والمفروض ان جامعيتها للشرائط الاخرى يتوقف على شمول دليل مشروعيه التيمم لها وهو اول كلام ومحل النزاع اجارنا الله واياكم وقت النزاع يا شيخ يا سيد ها الله يعيننا ها وقت النزاع ساعة ساعه السوق هذا هو الوجه الثالث انتهى الوجه الرابع ما ذكره قدس سره أيضا في نفس الصفحة قال إن المستفاد من قوله عليه السلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة تنزيل إدراك ركعة منزلة إدراك جميع الصلاة ومن آثار ومن آثار إدراك جميع الصلاة هو ليدرك جميع الصلاة في الوقت ما هو الآثار المترتب عليه ومن آثار إدراك جميع الصلاة في الوقت أنه إن كان قادرا على الطهاره المائيه تعينت والا فيكفيه الترابيه ولذلك التزمنا ان من ادرك اربع بتيمم فان عليه التيمم اذن مقتضى التنزيل ان من ادرك ركعه بتيمم كمن ادرك اربعا بتيمن هذا كله هذا هذا هذا تقول يا اخوان في هذا الاستدلال عصير شنو اقول خب خب <مترك> أه. نعم. يعني يعني كان التيمو ما يعني نفس ال الاستقل... نفس الإشكال السابق أصدقك. أحسنت يا شيخ عبد الله المامقاني. ويلاحظ عليه ما سبق من اننا دليل من ادرك لا يتكفل بقيه الشرائط وانما يقول من ادرك ركعه كمن ادرك اربع فقط من حيث الاداء وانما جامعيه الركعه وجامعيه الركعه لل الشرائط فلا بد من إثباتها بدليل آخر، فحيث لا يتكفل الإثبات إذن، ففعليته فرع ثبوت الشرائط بدليل آخر، وهذا هو شنو؟ أول الكلام، هذا الوجه الرابع، بقي الوجه الخامس والأخير. ما تعرض له سيدنا قدس سره صفحة 237 جزء الحادي عشر وتعرض له أيضا في الجزء العاشر نفس هذا الوجه ومحصله العكاز الأخير بعد ما عندنا عكاز يعني نقول ليه ترك الصلاة يعني معقول نقول اترك الصلاة خجال. ماي خجالة إذن فبالنتيجة الوجه الأخير <تصفيق> الوجه الأخير لدفع الدور هو الرجوع إلى المرتكز فيقال ان مقتضى الارتكاز المتشرعي القطعي امران الامر الاول ان الصلاه لا تسقط عنه فلا يحتمل لدى المتشرع ان مثل هذا المكلف تسقط عنه الصلاه صحيح زي. والامر الثاني أن مقتضى الارتكاز المتشرعي القطعي أن لا تصح منه الصلاة إلا بطهور فإذا علمنا أن الصلاة لا تسقط عنه وعلمنا أنها لا تصح إلا بطهور ولا طهور له إلا قولوا يا أي الدعاء إلا التراب ولا طهور له إلا التراب فتعين لا محال ان وظيفته التيمم ولا يشكل كما أشكل بأنه بعد عدم شمول أدلة التيمم له عليكم السلام ورحمة بعد عدم شمول أدلة التيمم له فكيف تكون وظيفته التيمم فيقال قصور الأدلة اللفظية عن إثبات التيمم لمثل هذا الشخص لا يعني شنو لا يعني أنه نسد الباب أمامه تحديد وظيفه التيمم فنحن نستفيد ان وظيفته التيمم من بابل لازم الارتكاز فان لازم الارتكاز القطعي ان الصلاه لا تسقط عنه وانها لا تصح الا بطهور مع انحصار الطهور في التراب لازم ذلك ان وظيفته شنو التيموم هذا تمام الكلام يا سيدنا في هذا الفارع نبحث يوم السبت باقي علينا بحث واحد في الوقت وبعدين ندخل القبلة آه. نبحث يوم السبت ما هو المراد من الركعة من أدرك ركعتان من الوقت ما هو المقصود بالركعة الركوع أو الركعة التامة يأتي الكلام عنه يوم السبت إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين <تصفيق> شه الله لكم.